مَن يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَخْرُجْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَأَمَّا كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 ربنَا وَأَدخِلهُمْ جَّ تِعَدَنِ الَِّ وَعَتَّهُم وَمَا صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِم وَمَ صَلَحَمِن أَبَائِهِم وَأَزْوَاجِهِمْ مذُّياتاتهم إِكَ أَن تَ العزيِيزُ وَاتَّقُوا السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتَ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ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 وَيُعَدُّونَ دَرَجَاتِ الْعَرْشِ يُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ لا عِبَادِهِ يُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُمْ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 وَأُنْذِرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ مَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ حَمِينٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَأْنَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ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 كانوهم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذالك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ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 مَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أَرِيكُم إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُم إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَٰقَوۡمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيۡكُم مِّثۡلَ يَوۡمِ ٱلۡأَحۡزَابِ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 كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَاب ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِي ءَايَٰتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَٰهُمْ كِبْرًا مَّقْتًا عِندَ اللَّهِ كِبْرًا مَّقْتًا عِندَ الله وعند الذين آمنوا. كاذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبان وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانني لاظنه كاذبا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 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَمَن قَاهُ اللَّهُ سَيُئَاتِ مَا مَكَرُوا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا وَيَْومَتَقومُم السَّاتُ أَدِ الْخِلُوا آلَ فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون فِي الرَوونَ أَشَدَّ الععَذَ وَإِذَْتَحَ ججونَ فِي النَّ فَيَقُولُ الضُفَُ للَِّذينَ اسْتَكبَرُءَّ كُما لَكُمْ تَدَعَى فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا فِيهَا كل فيها إن الله قد حكم بَيْنَ حكم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 وَدَ وَذكر ل أُولأَب خَصِْ إِ وَدَ اللهَّ حَُّ وَتَغْفِ لذ بِك وَستَقْفِ لذًا بِك وَوسَِّح بحَمدِ رَبّكَ بالعشي والإبكار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 ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبصرا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 قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني الينايت لما جاءني الينايت من ربي وامرْت ان أسلم لرب هو الذي خَلَقَكُمْ مِ تُرَاب ثمَُّ مِنْ نُقُفَه ثمُ مِنْ نُقُفَةِ سَُّ مِنْ عَلََة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 الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم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 كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ